أ ل ا و إ ن في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله و إ ذ ا فسدت فسد الجسد كله أ ل ا وهي القلب هذا الحديث الذي معنا مر معنا قبل ذلك كلام ا ل إ م ا م أ ح م د وقول اسحاق في أ ن أ ص و ل ا ل إ س ل ا م على ثلاثة أحاديث و إ س ح ا ق قال على أ ر ب ع ة أ ح ا د ي ث هي أ ص و ل الدين وعد كل منهما هذا الحديث منها يقول عن أ ب ي عبد الله هذه كنيته أ ب و عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما فهو النعمان ا بن بشير ا بن سعد ا بن ثعلبه ابن زيد ا ل خ ض ر ج ي ا ل أ ن ص ا ر ي هو و أ ب و ه صحابيان يعني النعمان بن بشير صحابي وبشير بن سعد أ ب و ه صحابي أ ي ض ا و أ م ه عمره بنت ر و ا ح ة أ خ ت عبد الله ا بن ر و ا ح ة رضي الله عنهما يعني أ م ه ص ح ا ب ي ة وخاله صحابي و أ خ ت ه أ م ي م ة بنت بشير ص ح ا ب ي ة كذلك وعمه سماك بن سعد صحابي بدري إ ذ ن كل ا ل ع ا ئ ل ة ص ح ا ب ة وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء النعمان بن بشير هو أ و ل مولود ولد ل ل أ ن ص ا ر بعد ا ل ه ج ر ة في شهر جماد ا ل أ و ل ى على ر أ س أ ر ب ع ة عشر شهرا من ا ل ه ج ر ة على ا ل أ ص ح وحنكه النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وكان من ب ر ك ة تحنيكه أ ن ه صار أ خ ط ب الناس يعني صار خطيبا مفوها لله ضره من كلامه ه الله رضي ع ن ل أ ن أ ك و ن ضعيفا في ط ا ع ة الله أ ح ب إ ل ي من أ ن أ ك و ن قويا في معصيته وقتل رضي الله عنه على يد خالد الكلاعي غ ي ل ة سنه خمس وستين أ و ست وستين وله أ ر ب ع وستون س ن ة فرضي الله عنه و أ ر ض ا ه وعن أ ب ي ه ولذلك هنا في الحديث قال عن أ ب ي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما ي ب ق ى عنهما أ ي عن النعمان وعن بشير أ ب ي ه فكلاهما صحابي جليل رضي الله عنهما ورضي الله عن ا ل ص ح ا ب ة ا ل أ ط ه ا ر يقول إ ن الحلال بين يقول صلى ان ل ل عليه وسلم ه إ الحلال بين ب يعني ن ي واضح ظاهر والحرام بين يعني واضح ظاهر وبينهما أ م و ر مشتبهات وهي المشكل لما فيه من عدم الوضوح في الحل و ا ل ح ر م ة عند من اشتبه عليه يبقى الحلال بين واضح ظاهر والحرام بين واضح وظاهر المشكل الغير واضح لا هو إ ل ى الحلال ولا إ ل ى الحرام هذا مشكل عند بعض الناس فهذا يسمى بالمشتبه لا يعلمهن أ ي لا يعلم حكمها لتنازع الأدلة قال فمن اتقى اتقى يعني اجتنب وجعل بينه وبينها حاجزا وواقيا يحميه الشبهات جمع شبهه وهي الامر المشتبه الملتبس المشكل المختلط غير الواضح يعني لو يعني اقتصدنا الامر نقول هو الامر المشتبه غير الواضح أ م ر غير واضح لتنازع ا ل أ د ل ة فيه كما س ي أ ت ي فقد ا س ت ب ر أ لدينه وعرضه ا س ت ب ر أ أ ي طلب ا ل ب ر ا ء ة أ و حصل عليها لدينه من النقص ولعرضه بحفظه عما يعاب و س ي أ ت ي معنا أ ن عرض الرجل هو حسبه وهو ما يمدح ويذم فيه يعني كل شيء يرتبط بالشخص وهو محل للمدح والذم هذا يسمى بالعرض ا ل ح م ا المكان المحمي دخوله المحظور على غير مالكه يوشك يعني يقرب يرتع فيه ت أ ك ل وتقيم فيه مضغه سبقت م ع ن ا ك ل م ة م ض غ ة من يقول ما معنى م ض غ ة ق ط ع ة من اللحم بقدر ما يمضغ ا ل آ ك ل و ز ي ك سميت م ض غ ة ق ط ع ة من اللحم بقدر ما يمضغ ا ل آ ك ل نقول نقول ب ي عليه ي صلى الله عليه وسلم إ ن الحلال بين و إ ن الحرام بين فين ا ل ص ب و ر ة أ ي ن صبورتكم م و ج و د ة إ ن الحلال بين و إ ن الحرام بين الحلال ل غ ة من ح ل يحل اذن حلت عنه التبعات طب ح ل يحل بمعنى أقام ف يبقى المكان ي حل يحل يعني إ ن حلت عنه التبعات ما عاد هناك تبعه ولا اثم ولا غيره إ ن م ا حل يحل بمعنى يقيم في المكان والحلال في الاصطلاح ما لم يرد دليل بتحريمه اكتب عندك لغد يعني إ ل ى أ ن تاتي الصبوره اكتب في ا ل ك ر ا س ة عندك ب خط كبير ما لم الحلال شرط كده ما لم يرد دليل بتحريمه هذا تعريف ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل م ا ل ك ي ة ما لم يرد دليل بتحريمه إ ذ ا لم يرد دليل بتحريم شيء فيكون حلالا عند ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل م ا ل ك ي ة في هذا الاصطلاح طيب ما هو الشيء الذي لم يرد دليل بتحريمه هو أ و ل ا الشيء الذي أ ت ى دليل بتحليله صحيح ولا لا وإذا هو هذا بالتحريم فقد يأتي دليل بالتحليل إبدا رقم واحد رقم اثنين ما لم دليل دليل رقم رقم يرد يأتي فقد سكت عنه ل أ ن المسكوت عنه لم ي أ ت ي دليل ب ت ح ر ي م ل أ ن ه مسكوت عنه والنبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في حديث سلمان عند ابن ماجه والترمذي عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما أ ح ل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه ت ع ر ي ف واضح ابا اذن ما لم يرد دليل بتحريمه خرج هنا ما أ ت ى دليل بتحليله والمسكوت عنه الحنفيه ا ل ش ا ف ع ي ة أ و س ع و أ ع م ل أ ن ه اشتمل على تعريف ا ل ح ن ف ي ة وزياده ل أ ن تعريف الحنفيه ة ما دل دليل ل ب ح أو ما أ ت ى دليل بحله زيد عليه ما هو مسكوت عنه ابا هذا هو تعريف الحلال قال بين أ ي ظاهر متضح لا تخفى حاله يعني الحلال بين لا يخفى حاله بل هو مستبين واضح عند الجميع هذا هو الحلال قال والحرام الحرام في ا ل ل غ ة الممنوع الحرام ل غ ة الممنوع واصطلاحا عند ا ل ش ا ف ع ي ة ما منع من تعاطيه دليل ما منع من تعاطيه دليل يبقى ما ورد دليل بتحريمه ده معنى الكلام وعند ا ل ح ن ف ي ة ما لم يرد دليل ب ح ل يبقى الحلال عند ا ل ح ن ف ي ة ما ورد دليل ب ح ل عندهم الحرام ما لم يرد دليل ب ح ل وهذا الحرام أ ي ض ا بين بين يعني واضح ظاهر يب عندنا هنا الحلال بين ظاهر وواضح والحرام بين ظاهر وواضح طب في هذه ا ل ن ق ط ة التي في المنتصف ا ل م س ا ف ة بين الحلال والحرام قال وبينهما أ م و ر مشتبهات نضيف أ ي ض ا أ ن الحرام نوعان الحرام نوعان أ ب ش ر ولا تتشائم الحرام نوعان حرام لوصفه وحرام نعتاني حرام لكسبه ي ب ق النوع ا ل أ و ل حرام لوصفه والثاني حرام لكسبه يعني ايه الكلام دا النوع ا ل أ و ل الحرام لوصفه ك ا ل م ي ت ة ولحم الخنزير والخمر خ د مثال ك ا ل م ي ت ة يقولون ا ل م ي ت ة حرام لوصفها انت عندك في بيتك ف ر خ ة هذه ا ل ف ر خ ة حيوان حي طاهر م أ ك و ل صحيح ولا لا صحيح ذهبت الى البيت فوجدتها انها قد ف ط ص ت ماتت صارت ما هو اسمها الان م ي ت ة لماذا سميت م ي ت ة ل أ ن ه ا خرجت روحها بغير ت ذ ك ي ة خرجت روحها بغير ت ذ ك ي ة فصار وصفها أ ن ه ا م ي ت ة فهذا يسمونه حرام لوصفه لوصفه لحم الخنزير لو قلنا اللحم فقط فها م ش ك ل ة ما فيها م ش ك ل ة ف لحم و قلنا ل الخنزير فهنا وصفنا اللحم ب أ ن ه لحم الخنزير وطبعا هنا إ ض ا ف ة تقتضي الوصف يبقى لماذا ح ل ل خ ن هنا ز ي ر صار محرما ا م هذا اللحم محرما ل أ ن ه لحم خنزير ف إ ذ ا يقولون هذا محرم لوصفه ه والحرام ل ك س ب قالوا كالماخوذ غصبا او بعقد فاسد الماخوذ بالغصب يعني انت الان بجوارك صاحبك بجوارك معه قلم ا م ك ن تاخذ القلم منه ايه؟ غصبا فهذا قلمي ما هو قلمك هذا قلمي واخذته غصبا هذا يسمى حراما لكسبه هل هذا القلم حرام لوصفه ل أ ن ه لونه أ ح م ر مثلا لا أ ب د ا إ ن م ا حرم ليه للكسب ي ه ل ط ر ي ق ة الكسب ا ل م م ن و ع ة أ و قيل أ و بعقد فاسد يعني الحرام صار حراما ل أ ن ه اكتسبه بعقد فاسد رجل أ و د ع ماله في البنك فالمهم خرجت له ف ا ئ د ة يسمونها ف ا ئ د ة وهي م ض ر ة وهي الضرر بعينه ل أ ن الله أ ع ل ن الحرب على فاعله و أ ك ل ه ف إ ذ ا هذا الرجل أ و د ع هذا المال في البنك أ و د ع ع ش ر ة آ ل ا ف رجع له اثني عشر الفا صحيح طيب إ ل ى أ ل ف ي ن ا ل ز ي ا د ة دول ما حكمهم حرام لوصفهم ل أ ن ه م فلوس نقود لا أ ب د ا ل ط ر ي ق ة الكسب أ ن ه اكتسبهما بعقد فاسد وهو عقد الرباب وضحت يبقى الحرام نوعان حرام لوصفه وحرام لكسبه طيب الحرام بالكسب لو أ ن ه اختلط بالحلال هل يحرم الحلال يعني مثلا رجل عنده مثلا أ ل ف جنيه ثم سرق ا خ م س ة جنيهات ف و ض ع ه ا على ا ل أ ل ف هل نقول أ ن ا ل أ ل ف وخمسمائه كلهم حرام ولا نقول ا ل أ ل ف ص ح ي ح ة حلال و ا ل خ م س ة هي اللي إلا حرام فنقول ب إ ذ ا اختلط المحرم لكسبه بالحلال ف إ ن ه يعني لا يصيره ب ج م ي ع حرام ط ب الحرام لوصفه إ ذ ا اختلط بالحلال يعني مثلا جاب م ي ت ة جاب فرخه مثلا م ي ت ة ثم وضعها في ماء ا ل م ي ت ة محرمه لكسبها ولا لوصفها ل و ص فيقول ه ا وهذا إ ذ ا اختلط بالماء أ و المائع وغير طعمه او لونه او ريحه حرمه بالاتفاق وان لم يغيره ففيه اي خلاف كما هو مشهور في ا ل م ا ا جاب الفرخ المية المية ان تغيرت بهذا المحرم لوصفه يعني تغير لونها او ريحها صار رائحتها برائحة هذه الميتة التي فيها ذ هذه هو حطه لوصفه او لونها في تغيرت تغير صارت صار يعني متغيرا منتنة أ و صار طعمها متغيرا نقول أ ن هذا الماء أ ص ب ح حراما لا يجوز استعماله ل أ ن ه صار نجسا بالتغير بهذه المحرمات ا ل ن ج س ة قال وبينهما أ م و ر مشتبهات ورد في بعض الروايات مشتبهات بالفتح في رواية عند البخاري مشبهات رواية وكلها يدور حول معنى واحد حول في وورد يدور عند معنى وهو ما ليس بواضح الحل أ و الحرمه نحن قلنا أ ن الحلال بين واضح و أ ن الحرام واضح ولكن هم أ و ر في المنتصف هذه م ل ه ا تتنازعها الأدلة لا نستطيع أن نجزم بحلها أو بحرمتها نعم هناك بعض الناس كما سأبين وهم العلماء الربانيون الراسخون أيضا مشتبهة نجزم نعم وهم نستطيع وتكون بعض سأبين بينة عندهم أن يفرقون ويعرفون أو إ ن م ا هي عند كثير من الناس م ل ه ا مشتبهه م ش ك ل ة لا يعرفون أ ن ه ا حلال أ و أ ن ه ا حرام ما هي هذه ا ل أ م و ر المشتبهات نقول ابن حجر رحمه الله في كتاب الفتح فسر أ و نقل حاصل ما فسر به أ ه ل العلم ك ل م ة الشبهات أ و المشبهات أ و المتشابهات فقال أ ن ه ا أ ر ب ع ة أ م و ر ا ل أ م ر ا ل أ و ل قال أ ح د ه ا تعارض ا ل أ د ل ة ابن حجر رحمه الله فصرها بهذه الأربعة بهذه حجر رحمه قال ا ل أ و ل هو تعارض ا ل أ د ل ة ونحن وضعنا بين قوسين في الظاهر, لماذا في الظاهر؟ لان م ذ ا الظاهر؟ في ل أ ا ل أ د ل ة إ ذ ا كانت ص ح ي ح ة و إ ذ ا كانت ص ر ي ح ة ف إ ن ه ا غير م ت ع ا ر ض ة إ ل ا في ذهن المجتهد يعني إ ذ ا وجدت حديثين صحيحين فنظرت إ ل ي ه م ا فوجدت أ ن ك ل منهما يناقض ا ل آ خ ر فاعلم أ ن هذا التناقض في ذهنك أ ن ت وليس في الادله أ د ل ة يعني ه ذ الأمر ع ن ك نفسك إنما هناك أنت أخرى إنما في طرق ل العلماء ج يجمعون م ع ب ا المشتبهات غير مشتبهة عندهم يبقى أحدها تعارض الأدلة في الظاهر وتصير مشتبهة غير في هذه عندهم إبقى أن يعني نظر في في الظاهر يعني في نظر المجتهد وليس في ذات النصوص ولا في مدلولها قال الثاني اختلاف العلماء قال إ ن ا ل أ م و ر المشتبهه هي ا ل أ م و ر التي اختلف فيها أهل اهل ل ل ع وطبعا م ذ ه أيضا ا منبثقة عن ن ق ط ة العلم أ و ل ى إذا ت ر ض ت ا أ د ل ة في نظر ج ت تصير ه منهم إيه فهنا هذه د إذن يحصل يقولوا يقولوا فالعلماء كل منهم يقولوا إيه؟ يقولوا قولا الأمور الأمور من الأمور المشتبهه الثالث أ ن المراد بها مسمى المكروه ل أ ن ن ا حينما نقول مكروه يعني يكتذبه جانبان جانب الفعل وجانب فيتجاذبه الفعل الترك هو يريد أن يفعل وأيضا نقول له لا تفعل أمران فهنا يصير الفعل مكروها قال الرابع المراد به المباح أن نقول به يفعل له تفعل هو يريد يصير غير مستوي الطرفين ل أ ن ك ل م ة مباح في ا ل أ ص ل هو مستوى طرفاه اباحه بمعنى أ ذ ن فيه فالمستوي الطرفين يسمى المباح يعني مثلا أ ن ت تكتب بالقلم أ و لا تكتب مستوى الطرفين ولا لا الأطراف. ليس هناك قسم غالب. الفعل أ ط ر ا ليس غالب ل قسم هناك ا ف ليس بغالب والترك ليس بغالب فيقول أ ن المباح الذي هو من قبيل المشتبه هو المباح غير مستوي الطرفين ولكن هناك بل كل وجه بل يمكن حمله على ما يكون من قسم متساوي بأن يكون متساوي الطرفين خلاف الأولى باعتبار ذاته راجع إلى الفعل أو الترك أو باعتبار أمر خ امر ر ج يعني هناك أ خارج عن المباح يجعله إ م ا مطلوب الفعل و إ م ا مطلوب الترك ف إ ن كان مطلوب الترك قلنا هذا خلاف الإيه؟ الأولى ط ب ع ا هو ضرب مثال ل م س أ ل ة المكروه ل أ ن ه يكتسب ه جانب الفعل والترك قال كالاكثار مثلا من الطيبات ف إ ن ه يحوج إ ل ى ك ث ر ة الاكتساب الموقع في أ خ ذ ما لا يستحق أ و يفضي إ ل ى بطر النفس و أ ق ل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبوديه وهذا معلوم بالعادة مشاهد وطبعا ابن, رج... ابن حجر رجح الوجه ا ل أ و ل قال أ ن المشتبه هو المتعارض في ا ل أ د ل ة في الظاهر يعني ايه ا ل ج م ل ة اللي إ ح ن ا والنا دي ت ب يقول ان الاكثار من الطيبات الطيبات ا ل إ ن س ا ن يمكن أ ن يحصل عليها صحيح ولكن إ ن أ ك ث ر منها ما الذي سيفعله حتى يحصل هذه الطيبات العدة أمور؟ منها أ ن ه يحوج إ ل ى ك ث ر ة الاكتساب الموقع في أ خ ذ ما لا يستحق واحد عايز ي ب ن ي ع م ا ر ة مش عايز ش ا ء لا ده عايز ع م ا ر ة أ و عايز يركب أ ح د ا ل س ي ا ر ة ف ع م ل يكثر من الاكتساب مش لاقي فقد يحوج ذلك إ ل ى الوقوع في فيما لا يستحق أ و يفضي إ ل ى بطر النفس يعني كلما أ ك ث ر من الطيبات صار مالكا صار نفسه مستغنيا ً اللي يحصل يبقى عنده كبر في نفسه وعجب بنفسه و ل ع ي ا ذ بالله قال و أ ق ل ما فيه يعني إ ن لم يحدث له ذلك ولا ذلك قال الاشتغال عن مواقف العبوديه فانه و يضيع عمره في عمله فقط أكوز ج د اكسب ً ا من الطيبات كف نفسك عن وجوه الخلق ولكن في نفس الوقت لا تنسى ا ل غ ا ي ة ا ل أ و ل ى وهي العبادة التي خلقت من أ ج ل ه ا إبا ابن إذن حجر يريد أ ن يقول أ ن ا ل أ د ل ة إ ذ ا تعارضت صار هذا من الايه من المشتبه ولكن هذا المشتبه ماله كما قال م أحكامها و ن وهذا في دليل أ ن بعض الناس يعرفونها ويعرفون حكمها ل أ ن ه لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها الناس ب ل ه ن ا لا و ق ل لا يعلمها الناس ب ك لا ل لا ن ا س يعلمون لي هذا المشتبه إ ن م ا قال لا يعلمهن كثير من الناس يعني بعض الناس يشتبه عليه ذلك تتعارض عند ا ل أ د ل ة حلال ا ل م س أ ل ة و ا ل ل ه حرام ش ر لست أ د ر ي يب هذا مشتبه ولكن بعض الناس تكون و ا ض ح ة عنده لوضوح ا ل أ د ل ة فيقول هذا حلال وهذا حرام لهذا ا ل أ م ر المشتبه ولذلك في ر و ا ي ة الترمذي قال لا يدري كثير من الناس أ م ن الحلال هي أ م من الحرام يب إ ذ ا ا ل م س أ ل ة ترجع إ ل ى تعارض الدليل ك ل ا م ده حرام ولا حلال هنا تنازع واشتباه بين هذه ا ل أ م و ر ولذلك نقول ما هو سبب الاشتباه نقول سبب الاشتباه أ م ر ا ن من الكلام اللي احنا قلناه دا هوت ا ل أ م ر ا ل أ و ل الاشتباه في الدليل ا ل أ م ر الثاني الاشتباه في انطباق الدليل على ا ل م س أ ل ة يبقى ا ل أ و ل هو الاشتباه فين في الدليل والثاني هو الاشتباه في انطباق الدليل على ا ل م س أ ل ة قال ف ت ا ر ة يكون الاشتباه في الحكم و ت ا ر ة يكون في محل الحكم والاشتباه في الدليل بأن يكون الحديث أولا وصله الدليل الحديث الاشتباه أحيانا ليه؟ أحد الآئمة وصله الحديث هل سلم لم يؤدل ليه متصل بأن عنه ده في يصح طريق صحيح أحد أم من صح سيحكم على الحديث ب ا ل إ ي ه ب ا ل ص ح ة ويقول أ ن هذا الحديث صحيح وحكم ا ل م س أ ل ة كذا طب بعض أ ه ل العلم و ا ص ل و ا هذا الحديث بروايه ة ضعيف ي الحديث و ل على ده إيه؟ ضعيف وإذن اكترون يقول جاءوا وصله أحيانا أن منين؟ هنا الأحكام إمام حلاله حرام كلام اختلاف الدليل لغيره لأنه حدث صحيحا في ليه في الدليل بعض طب بعضهم ده وبعضهم وصله الدليل من طريق غير صحيح ف أ ف ت ى بما وصله فهنا يحدث الاشتباه ثانيا هل يدل هذا الحكم او لا يدل قال وهذا يقع كثيرا فما اكثر ما يشكل الحديث هل سبت أم لم يثبت وهل هذا الاشتباه لم يدل على هذا أو لا يدل أما الاشتباه في محل الحكم سبت يثبت ام او اما في فهل ينطبق هذا الحديث على هذه المساله أ ل ة ب ع ي ن ه أو ا حاجة الدليل ينطبق يبقى أول حاجة إحنا نقول ن أول ف س الدليل, نفسه. الدليل نفسه صحيح ولا لا؟ وما هو الحكم المستقى من هذا الدليل الحاجة التانية صحيح نفسه من منطوقه هو بعينها هذا الحديث او لا ينطبق على المسألة التي هي محل بحثنا هي ولا ينطبق قال ف ا ل أ و ل عند ا ل و ص و ل ي ن يسمى تخريج المناط والثاني يسمى تحقيق المناط نضرب مثال تتضح ا ل م س أ ل عندنا حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه من أ ر ا د أ ن يتمثل الناس له قياما فليتبوا مقعده من النار لاحظوا الحديث ي ق و ل م ن أراد يجب من ان يكون م ل ت هناك اشياء ب ت م اخرى في المساله التي يجب ا ل ان يكون أ ه ن د ك أو ش ي ء أو أي حد ك ب ي ر و ه ذ المساله ا التي ي ج وهو ي ر ي د أ ن تقوم له إ ذ ا د خ ل ل ع ي ى و ي ع و د ذلك من الحفاوه يعني ا ل ع ر ف المنتشر ا لتقوم ل ي لعشان ي د ل ي ل على ا س ت ق ب ا ل ك لك ي م ا ي ق ا ل في ا ل م ث ل لئيني و ل ا ت غ د و ي ق ولكن ده ما ب يقول ش لك ان ت ق و يقول ط ي بمثل يعني عندنا د هو و ه و يوريد و ه ن ا ي ق و ل من أ ر ا د أن ت ق و م الاستقبال ي عمل يتمثل الناس له قياما نقول بقى شوف الرجل دهوت اللي هو ا م دهوت و أ ر ا د أ ن يقام له ساعتها بعض الناس يقول خلاص فليتبوا مقعده من النار ه ا ي ك ل ا م ده صحيح نقول الكلام هنا غير صحيح ليه انظر إ ل ى الحديث يقول من أ ر ا د أ ن يتمثل الناس له قياما يعني ايه يتمثل الناس له قياما يعني يصيرون أ م ا م ه كالتماثيل قياما وهو قاعد إبا اذن ا ل ص و ر ة أ ن ه يريد أ ن يجلس والناس كلهم م لهم قيام بين يديه هذا ي خ د م وهذا يجري كذا وهذا يفعل كذا وهذا ياتي له بكذا هذه صورتها إبا هل هذه الصورة تقع على هذا المثال الذي ضربناه الحديث هل هذه على ولا لا صحيح صحيح تقع ولكن تحقيق المناط في الحديث اختلف في الفهم ولا لا اختلف فهنا لا بد من م س أ ل ة تحقيق المناط هل دي ب ا ل ض ب ط زي دي ولا نضرب مثال أ خ ف عندنا الخمر الخمر نقول أ ن الله عز وجل نهى عن الخمر الفقهاء يقولون ما العله في تحريمها هل ل لونها هل لرائحتها هل لغلى ثمنها أ م ل ع ل ة ا ل إ س ك ا ر التي فيها فالفقهاء ي ب د أ و ا يعملوا ح ا ج ة اسمها تنقيح المناطق ي ب د أ و ا يشيلوا كل الشوائب التي حول ا ل ع ل ة لغه ما يوصلوا أ ي و ة هي دي لب التحريم أ ن الخمر مسكره ة الحاجة اللي بعد د ك يبقى هم نقحوا أي الشوائب بعد هم ثم نقحوا أخرجوا أخرجوا كل ثم بعد ذلك أخرجوا المناطق خرجوا ا ل ع ل ة اللي هي تخريج ا ل ع ل ة يبقى قالوا ان ا ل ع ل ة من تحريم الخمر هو الاسكار طيب لو واحد جاب ب و ظ ة مثلا او جاب خمر ولكن من العنب خمر مثلا من الشعير خمر من ا ل ذ ر ة خمر من التمر وبعدين قال يعني ي الحكم جماعة ا بتاعي البتاع د ايه نقول بقى هنا ا ل ع ل ة من تحريم الخمر هو ا ل إ س ك ا ر هل هذه ا ل ع ل ة م و ج و د ة في هذا الخمر ا ل آ خ ر حتى نقول بتحريمه يقول أ ي و ة ا ل ع ل ة فعلا م ن ض ب ط ة و م و ج و د ة في الفرع كما أ ن ه ا م و ج و د ة في ا ل أ ص ل فيكون تحريم الخمور بباقي أ ن و ا ع ه ا كما حرمت الخمر ا ل أ و وضحت ل ى ا و ل و ن إنما مثلا القصص إنما يجب إ ذ ا قتل ا ل إ ن س ا ن ب آ ل ة من ش أ ن ه ا أ ن تقتل يعني واحد طلع لواحد شايل في إ يده س ك ي ن ة ك ب ي ر ة ا ل س ك ي ن ة دي تقتل ولا في ا ل ع ا د ة بتقتل يبقى إ ذ ن يقولون طيب العله دي ممكن تكرر مع حاجات صور ك ث ي ر ة جدا آ ه فلان فلان اللي قتل بسكين تنزل عليه هذا الحكم ويكون واقعة عليه يبقى كل لأنه القصاص قتل بآلة تقتل يبقى كل واقعة ح د ث فيها القتل باله من ش أ ن ه ا أ ن تقتل يبقى فيها الحكم نفسه وهو القصاص وضحت في بعض أ ه ل العلم بقى لا يستطيع أ ن يخرج يستخرج أ و ينقح أ و يستخرج البنات ا ل ع ل ة فتبقى ا ل م س أ ل ة قدامه مش لالها ح ا ج ة واضح فهنا تصير مشتبهه عنده وعند غيره ليست بمشتبهه ة وضحت المسألة بتاعت يأتي ت المسألة ا ا ا ل من أين ب ش إ م ا في الدليل صحيح و ل ا ضعيف ا ل أ و ل وبعد كده ا ل م س أ ل ة دي يعني مثلا حديث ث م ل الحجر ا ا ل أ س و د يد الله في ا ل أ ر ض يصافح بها عباده يقول لك الحديث ده معناه يا عم الشيخ أول شيء لابد أن أكلمه فيه الحديث ده يخض شيء الحديث صحيح يقول الحديث أول ولكن أول شيء لابد أن أنا أسأله. الحديث ده صحيح ولا لا؟ لك لابد ده أكلمه فعلا لابد أسأله لا لا منكر معناه أنا ده ده ده ده عم أن أن أ ق و ل المعنى فرع التصحيح ي الم... كفى الله المؤمن القتال وما احنا ش في احتياج ل... لتفسيره واحد ت ا ن ي يفسر ع د ي في الحديث يعني الحديث هي حقيقي يعني يد يعني يصافح فيشهد بالتوحيد ويجعل بعض العلم المعنى معنى هنا وانه انه الناس لمن اهل هذا وقال الله هو استلمه فسر تعد تؤول كثيرا وتدخل في محكات ك ث ي ر ة جدا و ا ل م س أ ل ة ما ل ه ا يعني م ن ت ه ي ة ل أ ن الدليل من ا ل ب د ا ي ة ليس بصحيح إ ب د ا سبب الاشتباه عند من اشتبه عليه قال فمن اتقى الشبهات فقد ا س ت ب ر أ لدينه وعرضه اتقى ل ن ا أ خ ذ وقايه اجتنب والتقوى ل غ ة ق ل ة الكلام والحاجز بين الشيئين ا ل ق ولذلك غ ة نستفيد منها فاذا ا ل آ ن أ ن من باب الاستبراء للدين والعرض أ ن ك تقل الكلام تسكت ولذلك يقول نعم من صمت نجا ل أ ن بعض الناس ي أ ت ي في ا ل أ م و ر المشتبهه عند العلماء المسائل, المسائل التي تحتاج إ ل ى مزيد فكر ويتكلم هو فيها وخد ا بالك كما يتكلم بعض ا ل آ ن يعني علماء الشبر الواحد اللي هم أ ص ح ا ب الشبر ل أ ن ا ل إ ن س ا ن كلما يعني تقدم في العلم اعترف بجهله إ ن م ا أ ص ح ا ب الشبر الواحد دول يتعلم شبرا فيستشعر أ ن ه أ ع ل ى م خلق الله يعني تجلس بعضهم يعني فقال لي ا ل م س أ ل ة ب س ي ط ة والعلم ده فيه في ي ه قال لي ه ا ل ا خ ف و ل م ب يقول لي د انت ممكن تجيب علم الحويني في ثلاث شهور وعلم ابن باس في تسعه وقلت ا له له ب ن ي ي الالباني ن يعني المسألة المسألة ا اللي قال م مين كده بس هو متخيل ع بعض الناس يتخيل إن الواحد لما يتخيل مسألة أن أن يستفت كده أبدا دا ممكن المسألة ممكن يتنازعها أكثر من دليل. و أ ك ث ر من ق ا ع د ة ف ق ه ي ة و أ ك ث ر من ق ا ع د ة أ ص و ل ي ة وتكون م س أ ل ة أ ن ت شايفها إ ن ه يعني ب س ي ط ة جدا ولكن فيها منازعات ما بين ا ل أ د ل ة ك ب ي ر ة جدا فخلي بالك ان ا ل م س أ ل ة مش يوم ب ل ي ل ة ا ل م س أ ل ة أ ن تتعلم حتى تصير عندك يعني د ر ب ة ويصير عندك ل غ ة العلم والتعلم ليس في يوم أ و يوم و ل ي ل ة دا غالبا بيوقع بعد ف ت ر ة ع م ل زي الطائر اللي لسه جناحه أ خ ض ر هو عايز يطير ك ا ل ن ص ر طب استنى اصبر حتى اذا رب يعني س ا ع د ك فطير كما يطيرون انما ا ل م س أ ل ة يعني مش ضربه لازم قال واصطلاحا التحرز ب ط ا ع ة الله عن مخالفته وامتثال امره واجتناب نهيه ولذلك يقولون لو عرفنا التقوى باختصار جدا هي فعل الواجب وترك المحرم دي ا ل ت ق و ى المتقي هو من يفعل الواجب ويترك المحرم ويتباعد عما يجر إ ل ى الحرام وهو المشتبه في بعض الروايات قال يسلم فمن تركها ترك ايه المشتبهات د ي استبراء لدينه وعرضه فقد سلم قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرا أ ان ا س ت ب ر أ يعني طلب ا ل ب ر ا ء ة ا ل أ ل ف والسين والتاء تدل على الطلب في ا ل ج م ل ة يعني في ا ل ج م ل ة يعني كل فعل في أ ل ا ل ف وسين وتاء في الغالب يدل على الطلب يعني مثلا نقول ا س ت ب ر أ طلب البراءه استسقى طلب ا ل س ق ي ة استغفر طلب ا ل م غ ف ر ة ها ها استشفى طلب الشفاء تب و استغنى الله استغنى الله أ ي و ه هنا ب ق ى ن اف ل أ ن ن ا قلت هي تدل على الطلب فين؟ في ا ل ج م ل ة إ ن م ا مع الله عز و جل فتدل على كمال صفته استغنى الله يعني بلغ من الغنى غايته وضعت؟ يعني بلغ الكمال في ا ل ص ف ة هذه تكون مع الله سبحانه وتعالى قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه العرض في ا ل أ ص ل هو ر ا ئ ح ة الجسد سواء كانت طيبه ة أو الأصل منتنة العرض في و ر او ئ ح ة الجسد س ا كانت ء طيبة أو منتنه وقد يطلق على الجسد ل غ ة واصطلاحا موضع المدح والذم من ا ل إ ن س ا ن ودي م ه م ة جدا أ ن العرض هو موضع المدح والذم من ا ل إ ن س ا ن يعني ما يمدح ويذم في ا ل إ ن س ا ن هذا إ ي ه عرضه زي إ ي ه نفسه تبقى من العرض ولا لا نفس ا ل إ ن س ا ن من عرضه من عرضه سلفه أ ج د ا د ه و أ ب ا ؤ ه ع ر ض ه ولا لا من عرضه أ ه ل ه ا ل ز و ج ة والبنات والبنات الابن وبنات ال ع ر ض ولا لا من عرضه طيب ملابسه الملابس من عرضه ل أ ن ه ا يمدح و ي ز م ي فيه ايضا أ صح طيب سيارته من عرضه يبقى كل ما يتصل ب ا ل إ ن س ا ن وهو ممدوح أ و مذموم يبقى من العرض ف ذ ا ك اوعى تظن ان الوقوع في العرض ان يتكلم في ح ق ز و ج ت ه أ و ا ب ن ت ه أ و أ م ه أ و أ خ ت ي أ و عمته حريم فقط أ ب د ا ده ممكن يستهزئ ب ا ل س ي ا ر ة يبقى كده وقع فين في عرض والعيز يقول يقول هو والشحات بالله السيارة لا إلا السيارة فلان إيه اللبس اللي شحاتين لك تصلح بيحصل لك لبسه دا دا دا لبس دي ربي فكتكيت إيه لزم كنبة هذه ده ده ده ده كلمة صح؟ ماتحة مش والله ك ل م ة مدح الشحاذ هو اللزم المتسول انما الشحات هو من شحت دمه فسال في سبيل الله ه ا ل ش ح ا ت انما ا س ت ن ش م الشحاذ يبقى كل هذا من عرض ا ل إ ن س ا ن ف ا ل إ ن س ا ن يقع في ا ل غ ي ب ة إ ذ ا وقع في عرض أ خ ي ه ب أ ن تكلم في حقه في كل هذه ا ل أ م و ر بما يكره واضح يبقى م ا ل ي ش ج ع ب حد كن في نفسك فلان ل ب س ايه فلان ب ياكل ايه فلان بيعمل ايه ف... كن في نفسك إ ذ ا ر أ ي ت منكرا فامر معروف انا على المنكر وانصح إ ن م ا لا تعب أ ح د ا فمن عاب أ ح د ا دلت س ن ة الله ا ل ش ر ع ي ة و س ن ة ا ل ك و ن ي ة على أ ن ه يبتلى به خلي و ا ح د ة كده مثلا يعني تستهزا ب و ا ح د ة خنفه مثلا ت ب ت ل ان ابنها يخنف صح او ي ع ي ر و ب ا ل ف ق يفقر هي كده ي ع ي ب و بالغباء يقع في م س أ ل ة من أ ب س ط المساء يكون أ غ ب ى خلق الله فيها و ا خلي د ب ا ك ع ن ي خلي بالك يعني كما يقال في المثل ا ل م ع ي ب ة لا تذهب البحر م و ج و د ة معاك م ل ا ز م ة لك ت ز م ي بها و ا ل أ س ف كده طب واحد يقول طب أ ن ا ما بقولش هو في غيبته إحنا بنقلس عليه وطلب إ الإزاء ح المحرم محرم ن موجودين نقول من أنا فمن لدينه ا معاه هذا الذي لا يجوز. تقول له ما تقولش الكلام ده هذا هذا محرم أيضا وهذا لا يجوز. إبقى فمن اتقى الشهوات فقد استبرأ يجوز تقول تقولش يقول أقوله وشه يجوز وعرضه و ده ده فقد غيب في له إبقى ا ل ب ر ا ء ة في العرض مهم حيث عاطفهن ا ل ب يسلم صلى الله عليه و على طلب ا ل ب ر ا ء ة في الدين فينبغي الا يقف المرء موقف تهمه حتى لا يساء الظن به في الصحيح أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكما إ ن ه انها صفية مع أ م قال فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما رسول وكبر نبي ص ل الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم ى ابن وإني خشيت ي من آدم إن أن ق ف ف ي قلوبكما شيئا وفي ر و ا ي ة معمر قال سوءا أ وعند قال شيئا و مسلم وامام أ ح م د و أ ب ي داود من حديث معمر أ ي ض ا قال شرا فالشيطان يبلغ مبلغ الدم فقد يقذف في قلب ا ل آ خ ر شرا فما فوق فوق يقف موقفا فيه وسلم معه ومع لم أنا راجل الشبه الشبه هذا النبي الله وكانت يجيش يقول ليس عليه زوجته شبهة هو صلى ذلك حد فلما مر هذين الرجلين في بعض الروايات ان أ ح د ه م ا مر فسلم ومر و ا ل آ خ ر سلم فمر ثم أ س ر ع فقال على ر س ل ك م ا تمهلا والرسل هو اللبن في ا ل أ ص ل يعني ل أ ن ه يحلب شيئا بعد شيء فيقول استنى ه ت ت م ل ا س ف ا ل إ ن س ا ن لا يضع نفسه في موضع ويقول أ ن ا فوق الشبه لان أ الشيطان يبلغ من ابن ادم مجرى الدم قال ابن حجر وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان والاعتذار قال ابن دقيق العيد وهذا م ت أ ك د في حق العلماء ومن يقتدى به فلا يجوز لهم أ ن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن, الظن, سوء الظن بهم اسمها مهم دي بقى و إ ن كان لهم فيه مخلص ل أ ن ذلك سبب إ ل ى إ ب ط ا ل الانتفاع بعلمهم انت ليك مخلص في ا ل م س أ ل ة بس عند هؤلاء الذين ينظرون إ ل ي ك لا يعلمون هذا ل ي ه المخلص لا يعلمون أ ن ك إ ل ى ا ل آ ن لم تقع في محرم ولكن هذه الظروف ا ل م ح ي ط ة بك تقول أ ن ك تقع في المحرم وضحت فابتعد تماما استبر ئ لدينك واستبر ئ لعرضك و إ ن كان لهم فيه مخلص فلا بد من الخلوص من هذا الموقف يعني مثلا واحد دخل إ ل ى مكان هذا المكان معروف بالخبث أ ن ت دخلت و أ ن ا اعرفك جدا وانا أنا شخصيا أ ع ر م أ ن ك ما دخلت إ ل ا ل م ص ل ح ة ش ر ع ي ة ولكن الناس تقول عليه ايه, إيه؟, إيه ا ف إ ذ ا الحل أ ن تبتعد ولذلك بعض الناس يكون س ا ذ ج يجر إ ل ى مثل هذه ا ل أ م ا ك ن ل ل إ ص ل ا ح إ ص ل ا ح ابا لا انا أ ص ل ح بيني وبين الناس حتى ينتفع الناس بعلمي افضل أ ل ف م ر ة من هذا ا ل أ م ر ولذلك نقول ما هو موقف الناس من الشبهات موقف الناس من ينقسمون الناس الشبهات الناس ينقسمون إلى أربعة ا ل أ و ل توقف فيها يعني علم أ ن ه ا من ا ل أ م و ر المشتبهه لا يدري اهي حلال أ م حرام يعمل ي يؤف توقف فيها ابتغاء م ر ض ا ت الله تعالى وطلبا ل ل س ل ا م ة في الدين والعرض فهذا محمود ويثاب ل أ ن ه اتقى وضع حاجزا بينه وبينها توقف الثاني اجتهد إ ن كان من أ ه ل الاجتهاد أ و فعلها بحسب فتوى من قلده فلا حرج عليه ولا إ ث م إ ل ا إ ذ ا كان في عملها إ ز ر ا ء عليه من الناس فينبغي له حينئذ أ ن يستبرئ لعرضه الثالث من يفعلها اتباعا لهواه مع اشتباهها عليه فهذا مخطئ مقصر يلحقه اللوم والعتاب في الحرام عليه والعتاب اشتباهها فهذا وهواقع يلحقه في الرابع من أ ص ا ب حكم الله فيها فعمل به مستبرئا لدينه وعرضه فهذا ب أ ع ل ى المراتب هذا ليعلم ع ن د هو عالم مجتهد رباني ر أ ى أ ن هذه ا ل م س أ ل ة من المشتبهات ولكن ر أ ى أ ن هذا ا ل أ م ر الحق فيه كذا بدليله فان اصاب فهو ب أ ع ل ى المراتب ل أ ن ه حصل ا ل أ ج ر مرتين و ا س ت ب ر لدينه وعرضه يعني ولذلك أ ن ا أ ن ص ح المسائل التي تحتاج إ ل ى بحث زي مسائل م ث ل ا ا ل م ش ا ر ك ة في الانتخابات مسائل ا ل م ش ا ر ك ة في الوزارات م ش ا ك ل مسألة دخول ا ل ت أ س ي س ي ة لبعض أ ه ل العلم يخش و انت لا ا دي من المشتبه عندك ل أ ن فعلا تحتاج إ ل ى بحث و إ ل ى د ر ا س ة ع م ي ق ة جدا فانت بقى مش ب ض ر ب ت لازم كده أي تحكم فيها ا ل م س أ ل ة هذه لابد من أ ن يجمع لها أ ه ل العلم ويكون هناك يعني يعني شبه اتفاق أنا أقول أقول إنما لا اتفاق ش بين ه اتفاق ب أ ك ث ر العلماء فيقولون ا ل م ص ل ح ة في الدخول أ و عدمه فهنا يكون قد استبراوا لدينهم ولعرضهم وضحت طيب هل المصيب واحد في الاجتهادية المصيب المصيب في فيها هل الله المسائل نقول وجل الأمر واحد واحد الحق نعم واحد عند نفس عز ل أ ن الحق لا يتعدد الحق واحد فقط ولكن بعض أ ه ل العلم كابن ث ي م ي ة يقول كلاهما مصيب الذي أ ص ا ب والذي أ خ ط أ يقول كلاهما مصيب بمعنى أ ن كلاهما مصيب ل ل أ ج ر مع اجتهاد يعني كل واحد ف ي م ا ماله أ ص ا ب ا ل أ ج ر واحد اجتهد ف أ ص ا ب الحق فله اجران ولذلك أ ن ا اقول ع م ل و العلماء ا كذا يعني على ط ل ب ة العلم أ ن يعاملوا العلماء بهذا المنطلق أ ن ه م مصيبون م أ ج و ر و ن يعني واحد يطلع يشنع على شيخ من المشاهد هذا ي ش ن ع عليه الرجل م أ ج و ر ل أ ن ه اجتهد في ا ل م س أ ل ة فان أ خ ط أ نقول هذا أ خ ط أ في هذه ا ل م س أ ل ة وكذا والحق فيها كذا والدليل على الحق كذا إ ن م ا لا تشنع ل أ ن ه عند الله ماله ماجور ل أ ن ه اجتهد ا ل ن ب ي صلى ا ل ل ه عليه وسلم ي ق و ل و م ن و ق ع في ا ل ش ب ه ا ت و ق ع في ا ل ح ر ا م في ح ت م ل م ع ن ط ي ن التي ت ت ا ل ث عنها أ ن يكون ارتكابه ل ل ش ب ه ة مع اعتقاد أ ن ه ا ش ب ه ة ذريعه الى ارتكابه الحرام الذي يعتقد أ ن ه حرام وذلك بسبب التدرج والتسامح استسهل فوقع ا في الحرام و ا ل ع ي ذ بالله كما عند البخاري ومن اجترا على ما يشك فيه من ا ل إ ث م اوشك أ ن يواقع م س ت ب ا ن وعند أ ب ي داود والنسائي قال من يخالط ا ل ر ي ب ة يوشك أ ن يجسر ي ع ن ي ي ج س ر و ا ج ت ر ئ على الحرام والعياذ بالله الاحتمال الثاني أ ن ه لا يامن أ ن يكون حراما في نفس ا ل أ م ر فيصادف الحرام وهو لا يدري ن يعني هو عنده أن الأمر إيه يفعله يظهر فيبقى في وبعده وبعد وقع هو ده شبه ولا الأمر حرام الحرام لا له كده كده وقع في الحرام ولذلك عبر نرسل ب ك ل م ة وقعا ل أ ن الوقوع في الشيء هو السقوط فيه ب ش د ة بخلاف فعله ف إ ن ه أ ع ل م حمى الله ولله إ ن حمى ا م ح المثل ل ولله ه ا ل م ث ل أ ع ل ى لو أ ن ملكا يكون عنده م ن ط ق ة م ح ظ و ر ة م ح ا ط ة ب أ س ل ا ك ش ا ئ ك ة ممنوع الاقتراب إ ل ى هذا المكان ل أ ن ه حمى الملك أ م ر حضره الملك وحمى الله عز وجل هي محارمه أ ي أ ن ه ا أ ي ض ا م ن ط ق ة م ح ظ و ر ة لا تقترب من هذه ا ل م ن ط ق ة التي حضرها الملك ما الفرق بين حمى الملك الدنيوي وحمى الله عز وجل الفرق أ ن الحمى ا ل د ن ي و ي ة ترى بالعين فسهل الاحتراز منها و أ م ا الحمى التي هي محارم الله عز وجل ل ا ترى بالعين انما تحتاج إ ل ى ب ص ي ر ة و إ ل ى ر ؤ ي ة بالقلب وهذه ليس لها حدود ترى بالعين فمن السهل أ ن يقع المرأة المرء فيها ولذلك انتبه ان حمى الله أ خ ط ر من الحمى ا ل م ح س و س ة عند الملوك ما هو حكم الشبهه يعني بعد الكلام الطويل بعد د الكلام نخلص أن بينها ولكن يعني الشبهة خلاب لعلم الأقرب الكراها الأقرب هو الكراها حكم طبعا فيه هو ل أ ن ترك الشبهات مرغب فيه ن فمن اتقى الشبهات فقد استبرا ل د ي ن وعرضه إبه ترغيب, ولا لا؟ ترغيب والوقوع ل ا ترغيب ا ل و فيها منهي عنه فتركها أ و ل ى وفعلها خلاف الاولى أ و ل ى إبعي ل لأن أقل ش ب ه أ ح ه الكراهة ا قال كالراع ر ي حول الحمى الحافظ الراع لغة يشك يرتع فيه أن وخص عرفا بمن يحفظ الحيوان ويرعاه والرتع الراعي يوشك أ ن يرتع فيه وهما ل ل م ا ش ي ة و أ س ن د للراعي من قبيل السند ا ل ل س ب ب كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أ ن يرتع ومن اللي هياكل ا ل م ش ي ة بس نسب الفعل إ ل ى الراعي ل أ ن ه المسؤول هو المتسبب أ ن ه أ ت ى بهذه المواشي التي لا تعقل فوضعها بجواره الحمى ف ولذلك ق ع ت فيه و أ ك ت ه و ل قال تعالى تلك ت الله فلا حدود ق ر بعض و ه الله آياته ا للناس كذلك ل يبين ل وقال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ولذلك قال ه تعتدوها هم م ومن يتقون يتعد حدود حدود ع ب السلف لا يكون العبد من أ ه ل التقوى حتى يدع ما لا ب أ س به م خ ا ف ة ما به ب أ س يعني يقول لك الجزئيه دي م ف ي ه ش مشاكل بس أ ن ا مش هعملها ل أ ن ه ا قد تجران إ ل ى المحظور والعياذ بالله أ ل ا و إ ن لكل ملك حمى أ ل ا و إ ن حمى الله محارمه أ ل ا و إ ن في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله و إ ذ ا فسدت فسد الجسد كله فالقلب ملك ا ل أ ع ض ا ء صلاحه صلاح ا ل أ ع ض ا ء بصلاحه وفساد ا ل أ ع ض ا ء بفساده وزكي ابن تيمية والقلب بخلاف ملوك الدنيا ف إ ن الجوارح لا تتخلف عن إ ر ا د ة القلب البته يعني ملوك الدنيا قد ي أ م ر بعض رعيته ا فلا يستجيب صحيح او لا إنما لا يأمر ويعزم ويعقد الأعضاء تستجيب مباشرة فانتبه مباشرة ولذلك القلب هو مناط ا ل ن ج ا ة في ا ل آ خ ر ة يوم لا ينفع مال ولا بنون إ ل ا من أ ت ى الله بقلب سليم وطبعا غذاؤه وصلاحه بالطاعات ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن ا ل تدبر ا ل ق ر آ ن قيام الليل التدرع والدعاء إ ل ى غير ذلك فاذا يعني يقولون القلب مصدر قلبت الشيء إ ذ ا رددته على بدايته وسمي القلب قلبا لتقلبه في ا ل أ م و ر أ و ل أ ن ه خالص ما في البدن وخالص كل, وخالص كل شيء قلبه أ و ل أ ن ه وضع في الجسم مقلوبا ولذلك يقول وتحويله وريشة العيد ما سمي القلب إلا من من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويله احذر لأن القلب ده يعني مرجل فاحذر احذر دقي سمي يعني يغلي ابن ما من من تقلبها ا ل أ م و ر ر أ س ا على عقب ولذلك لا تواجه الفتن و ت قوي ل ل أنا ق ب ابعد ابعد ل أ ن القلب ماله أ ح ي ا ن ا أ ن ت تستشعرها من نفسك أ ح ي ا ن ا تكون ا ل إ ي م ا ن ي ا ت في السماء صحيح ولا لا وتستشعر أ ن ك تطير بلا, جناحان. بلا جناحين ا بلا ا ن ن ج ح وفي أ ح ي ا ن أ خ ر ى تقول والله يعني ما أشعر بقلبي أشعر ما يعني لو أ ن ن ي خررت من السماء أ و تخطفتني الطير لكان أ ه و ا م ع ق و ل أ ن ا بفكر في الكلام ده معقوله تعرض لي ص و هذه الوساوس ع ل م المحرمات الموجودة الآن في البيئة من ن الآن أن البيئة فوائد هذا الحديث أن الشريعة ا ل في إ ل ا م ي ة حلا لها بين وحرامها بين والمشتبه منها يعلمه بعض الناس نجيب منين يعلمه بعض الناس حرامكم الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلمهن كثير من الناس بمفهوم ا ل م خ ا ل ف ة أ و بخطاب من خطاب الكلام أ ن ه يعلمه بعض الناس طالما كثير من الناس طيب أنه ينبغي أنه اجتنب ل إ إذا ن ن س ا اشتبع حتى يتبين له أ ن ه حلال منها أ ن المضار في الصلاح والفساد على القلب وينبني على هذه ا ل ف ا ئ د ة أ ن ه يجب على ا ل إ ن س ا ن ا ل ع ن ا ي بقلبه دائما وابدا حتى يستقيم على ما ينبغي أ ن يكون عليه ومنها أ ن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلحت الجسد كله إذا جسد و إ ذ ا فسدت فسد الجسد كله ففساد الظاهر عنوان فساد الباطن إ ن شاء الله في ا ل م ر ة ا ل ق ا د م ة ذكروني مع ب د ا ي ة ا ل م ح ا ض ر ة أ ن نفصل قليلا في ا ل ج ز ئ ي ة دي ع ل ا ق ة الظاهر بالباطن والعكس طبعا بعض اخواننا سألني سؤال بيقول إن بعض الناس يحب مستغربها قريب فعلا يعني يعني إخواننا سؤال الناس الظاهرة أنا يعني من فترة. إن الواحد إذا إن وهذه يكون سألني أن أن من أن أنه يشتم فترة أراد وخفيف الدم مع صاحبه يعني بعض الناس يتصل بيه بالتلفون اول ما يفتح التلفون حيوان. حيوان. فلان فلان يقول له أيوة ايوه ا يقول حيوان ب ت أيوة وهيبهم م ش ت ي م ة لما فحاجه ع ج ي ب ة جدا فصحيح ان ا ل إ ن س ا ن يلجم لسانه ب ل ج م التقوى والورع و أ ن يبتعد حتى لو للمجتمع يعني في هذا السيل كما قدمت وان ده الاستملاح والكلام ده إ ح ن ا نبعد عن مثل هذه ا ل أ م و ر كلها ويكون لنا عنوان و ه و ي ة وحسن سمت كما كان عليه النبي صلى الله هذا صلى عليه وسلم كل قولي هذا واستغفر لي الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد إله أن لا استغفر أنت、استغفروا.